بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون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 لَتَسْتَوْا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونِ عَمَّتَ رَبِّكُمْ إِذَا سَتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُ وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرِّنِينَ وَإِنَّا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ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 ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون ام آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إن وجدنا وَإِنَّ وَإِنَّ zadania, są وَكَذَلِكَ zadania, مَا أَرْسَلْنَا zadania, قَبْلِكَ فِي zadania, nie illa prawa do Illa nie ma prawa قَدْ دُونَ قَالَ وَلَوْ جَاءْتُكُمْ بِأَهْدَىٍ مَا بِمَا فَتَقَطَّعْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ Illa la di fotora nifaim na usaja di. Wajalanga kalimata, ba kiatan, fia ke bingi, illa la humia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 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة سقفا من فضته ومعارج عليها يظهرون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 بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَيَنْفَكُمُ الْيَوْمَ الظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ Efeńcząc, cytuję, że nie jestem w stanie zbliżyć się do tego, co się dzieje w tej chwili. الذي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ لَحَقًّا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ وَإِن يُكْرُ اللَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الرُّسُلِ نَأَجَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ يُعْبَدُونَ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 وما نريهم من ايه إِلَّا هي اكبر من أُخْتِنَا واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر لنا ربك بما عيد عندك إننا لمهتدون فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَكُثُرُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلِيْسَ لِي مُلْكُ مِصرَ وَهَذِيَ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ أم أنا خير من هذا الذي هو مين ولا يكاد يبين فلو لا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه Festachowa, قومه fachowa, fachowa, كانوا fachowa, فاسقين فلما fachowa, fachowa, منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم ما się لك tego, جدلا بل هم قوم خصمون wątpliwości هو mówię, عبد nie ma يخلفون، وإنه لعلم الساعة فلا تنتظرن بها واتبعون هذا صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان إن لكم عجو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون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 فَقَوْلُهُ أَنَّمَا يَقُولُ الْقَوْلُ وَالْقَوْلُ لَهُ الْحَقُّ وَالْحَقُّ لَهُ الْحَقُّ وَالْحَقُّ لَهُ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 يطاف عليهم a من ذهب واكواب وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون وتلك tilka التي tu بما كنتم تعملون لكم فيها melon. منها تأكلون.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 وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مُمَاكِسُونَ لَقَدْ جِئْنَا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ ابرموا امرا فاننا مبرمون أَمْ يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون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 فَذَرُوهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يُلَاقُ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُّونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَايِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَمُوْلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِذْ دَهُوَ عِلْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدَعُونَ مِن Szczytam الشفاعة z من شهد بالحق وهم يعلمون tym momencie. Szczytam وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وكل سلام فسوف يعلمون